عبد الله الصمد عليهم مشير الغزيم ونفخ ونفث بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين اذكروا الله عليكم جاءتكم جنود جاءتكم جنود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 وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوم الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 لا يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا إِلَّا فِرَارًا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأذبار وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَيْنَ فَاقُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَاتِلِ وَإِذَا الَّتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا هذه الآيات أيها الاخوه الكرام من سورة الأحزاب تقص علينا شيئا من هذه الغزوة المباركة وهي غزوة الأحزاب وينتهي سياق هذه الآية. إلى قول الله عز وجل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير فغزوة بني قريضة إنما هي تتمة لغزوة الأحزاب والأحزاب جمع ومفرده حزب والحزب هم الطائفة من الناس فالاحزاب الطوائف التي اجتمعت على أمر ما فكل من اجتمع على أمر ما يسمى هذا الاجتماع أو يسمى هؤلاء الناس بالحزب ومجموع هذا الحزب أحزاب فنريد أن نعرف ما هي قصة الأحزاب ومن الذين سعوا في إقامتهم وألبوهم وعلى من تألبوا ثم بعد ذلك كانت الدائرة على من لازلنا في هذه السنة وهي السنة الخامسه من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانتهت آبنا المجالس إلى حدثة الإفك و إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال راسلا بعوثه وسراياه إلى هنا وهناك في بلاد جزيرة العرب يؤلبون هؤلاء القوم ويؤدبون هذه القبيلة وهذا كله جهد عسكري يضيق الخناق على أهل مكة اليهود عليه من الله تعالى ما يسحقون أنزل الله تعالى بهم الهزيمة في مرتين وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام في مرتين مرة كان بن قينقاع والمرة الثانية كان بن النظير ولم يبق في المدينة إلا قبيلة واحدة من قبائل اليهود ألا وهي قبيلة بني قريضة انطلق وفد من اليهود وكان معظمهم من يهود بني النضير الذين امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا وغلا وبغضا وكره وكان من زعمائهم سلام ابن أبي الحقيق بالتصغير ابن أبي الحقيق ليس ابن أبي الحقيق ولكنه بالتصغير كما ضبطه العلماء كان منهم سلام ابن أبي الحقيق وحيي ابن أختب وكان من زعماء اليهود ذهبوا إلى قريش ليؤلبوها على النبي عليه الصلاة والسلام. وليذكروها بقتلاهم في بدر وليذكروها ان نبي عليه الصلاه والسلام بات خطره عظيما وانه لا من القضاء عليه ومن افتاث جرثومته اي دولته والمشركون كانوا مستعدين لهذا الامر ولكن اراد المشركون ان يستوثقوا لانفسهم فسألوا هؤلاء اليهود أنتم أهل كتاب ومحمد يزعم أن كتابا يوحى إليه من قبل الله فياترى أي الدينين أحب إلى الله ديننا أم دين محمد فقال المشركون بأن دينكم اهدى وأحب إلى الله من دين محمد قال اليهود ذلك اليهود ولمأ اليهود وزعماء اليهود قالوا للمشركين بأن عبادة الأصنان واتخاذ الأنداد والأصحاب ومحاربة رب الأرباب بالشرك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ الند والصاحبة هذا الدين الوثني أهدى وأحب إلى الله تعالى من دين محمد صلى الله عليه وسلم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 إنها إرادة اليهود في كل زمان، إرادة اليهود في كل زمان. أنهم يكرهون الإسلام وأهله أشد من كراهيتهم لعبادة الأوثان، بل يتحالفون مع المشركين ضد أهل الإسلام. نجد هذا واضحا في أيام الجنرال ضياء الحق عليه رحمة الله. هذا الرجل كان رئيسا لباكستان وهو الذي أسس مشروع القنبلة النووية الإسلامية الجنرال ضياء الحق وكان من انجازات هذا الرجل جزاه الله خيرا أنه حول الاقتصاد الباكستاني إلى اقتصاد إسلام فمنع الربع ومنع كل المعاملات المشبوهة والفاسده بل إنه أقام مشروعات اقتصادية قائمة على التوجه الإسلام الصحيح ولم يكتفي بذلك بل إنه قام بمساعدة المجاهدين لجهاد التتر السوفيت فكان جزاؤه عليه رحمة الله أنهم قتلوه في حادثة طائرة وكان ذلك تدبيرا مخابراتيا واضحا أرادوا في حياته أن يدمروا المنشآت الاستراتيجية الباكستانية وقام الجيش الباكستاني بالقبض على قوات كوماندوز يهودية وهندية اسمع يهودية وهندية ما العلاقة بين الهنود وبين اليهود سبحان الله على نفس الوتيرة بين الهنود وبين اليهود اليهود معلومون والهنود مشركون بالله عز وجل يعبدون العجل من دون الله إلى الاكبر الأكبر هو العجل فانظر كيف أن اليهود وهم أهل كتاب يتحالفون مع الذين يعبدون العجل ضد الذين وحدون الله سبحانه وتعالى فعندما نقرأ مثل ذلك الأمر لا نتعجب فإن إرادة اليهود واحدة على مدار التاريخ فإذا كان اليهود في هذه الأزمان يتحالفون مع المشركين ضد المسلمين فإنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحالفوا مع المشركين ضد من ضد النبي عليه الصلاة والسلام لك أن تتصور لو أن اليهود قالوا بأن دين محمد هو الحق الذي أنزله الله لعل هذه الكلمات كانت تنزل على قلوب المشركين منزلها فتطير هذه القلوب للحق كل مطار ولا تثبت على هذا الباطل إذا اليهود جيشوا جيوش الباطل وأوغروا صدور الخلق ضد النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا مذهب الكفر أهدى وأحب إلى الله من مذهب التوحيد الخالص لم يكتفي اليهود بأهل مكة بل إنهم عثوا في الأرض فسادا، وكانت هناك الرحلات المكوكية التي نسمع عنها هذه الأيام قبل أن تجيش الجيوش لغزو أفغانستان أو لغزو العراق كانت هناك جاولات مكوكية لجمع الأحزاب ضد أهل الإسلام الاحزاب هذه الايام تسمى بالقوات الدوليه هذه الاحزاب فلاحزاب قوات متعدده الجنسيات والقوات الامميه هذه الايام قوات متعدده الجنسيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوات متعدده الجنسيات من الذي ألبا وجمعها اليهود القوات اليوين متعددة الجنسيات هذه الأزمان من الذي يقلبها ويجمعها ومن الذي وضع ميثاق هذه القوات إنهم أيضا اليهود إنهم أيضا اليهود جرنان اليوم أمريكا تجري مباحثات مع ليبيا بشأن حادثة السفينة لوكاربي لوكاربي دب خيرة كانت موجوده في بورسعيد في فلسطينيين طلعوا عليها وقتلوا عجوز أمريكي عجوز أمريكي قتلوه والراجل لو مكنش اتقتل كم الخضه كم مات المهم قتلوا وقتل عجوز هل تتصوروا ان القوات الامريكيه تعرضت للطائره المصرية بعد ما عملوا مفاوضات وفكوا الاسره والرهائن والآن أن المختطفين دولة الفلسطينيين يروحوا التونس لكن من طائرة مصرية القوات الأمريكية خاطفت الطائرة المصرية وأنزلوا من عليها الفلسطيني الثلاث أنت الموضوع لسه هذه الأيام أمريكا بتطالب ليبيا بماذا؟ بأن عندنا معلومات إن أنت كنت ورى الفلسطينيين في مقتل هذا الأمريكا أعوز تعويض عن هذا الأمريكا الذي قتل يا إلهي الكلام ده كان في الثمانينات سنة ستة وتمانين أو تسعة وتمانين يعني الكلام ده بقاله عشرين سنة ويطالبون بالتعويض عن أميركي عجوز قتل يا إله ومئات الآلاف من إخواننا المسلمين الذين قتلوا في البوسنه والهارسك وكوسوفا وصربيا وجنوب الفلبين وفي كشمير وفي الشيشان وفي الصين والعراق وفغلستان هذه المئات من الآلاف من الذي سيطالوا بدمائها من فاليهود يهود في كافة الاعصار والأزمان زي ما هم بألبوا الآن وجمعوا الجيوش لمحاربة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إله قريش وجعلوا بأن الشرك أحب من التوحيد ثم ذهبوا بعد ذلك إلى قبيلة أخرى ويقبيلة غطفان قبيلة عسكرية قوية تم إجراء المفاوضات بين الوفد اليهود الرسمي في رحلة مكوكية من إياهم بردك مع زعماء غطفان يا غطفان نحن نعمل قوات أحزان يؤن جاهلية متعددة الجنسيات للخضاء على محمد وتخريب دولته لأن رأس الإرهاب في ذلك الوقت هو محمد بن عبد الله فلابد من الخضاء عليه تيجوا معنا قالوا لا احنا نتحلم طب تعالوا معانا ونصف ثمار خيبر لكم يا نصف الثمار ذات خيبر خيبر هذه ده أحسن وادي موجود في جزاة العرب كل مياه وانهار وحدائق وثمار نص الثمار بتاعت ودي خيبر كلها لكم بس تعالوا الجماعه وافقوا على هذا العرض السخي وانطلقوا ايضا في رحله مكوكيه الى بني سليم والى فزار والى الاحابيش والى قوم كنانه وقوم اخرين من تهامه جمع كل هذه الجموع، إنهم يقصدون قصدا واحدا وهو القضاء على المسلمين في المدينة. وكان جنود هذا التحالف الوثني الشركي متعدد الجنسيات قرشيين على غطفنيين على بن سليم على فزاره على على كلهم كم مجموعة كم عشر ثلاث مقاتلات. عاشر تلاف مقاتل منهم من يريد من من يريدها حربا دينية زي اليهود وتصفيت الحسابات ومنهم من يريدوها حربا من أجل جني الأرباح الاقتصاديه زي غطفان وتحركت هذه الجموع ولكنها ببطء وثقل وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بتحركها وهنا أشار عليه بعض المسلمين بحفر الخندق من هو الذي أشار الله أعلم هل هو سلمان ربما هل هو غيره لعل ذلك الله تعالى أعلى أعلم ولكن أشار بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق يا ترى الوقت قليل يعني ممكن خلال شهر تصل القوات الشركية متعددة الجنسيات إلى المدينة وبالتالي لابد من السرعة ولابد من انجاز يا إلهي تهناك بلاء آخر الجو في شدة الحراره قيض شديد وإيه كمان مجاعة شديدة المسلمون كانوا في مجاعة في جوع مكانش هناك أكل كتير المسلمون في مجاع وماذا أيضا كان القيض شديدا كان القيض شديدا وكان هناك خوف شديد كان الواحد من المسلمين إذا أراد أن يذهب إلى الكنيف ما استطاع عاوز يروح دورة المية من شدة الخوف مش قادر يجي يروح دورة المية يعني يروح بأمكان بعيد وكانت كنوفهم في الصحراء يجي يروح الصحراء ممكن يضب عليهم الجيش الوطني سبحان الله خوف شديد جزع شديد عشرة ثلاث مقاتل وكل مجموعة من المقاتلين وراها القبيلة بتاعتهم يعني لو تزم ممكن تاتي قبائل أخرى وراهم وراهم وراهم إمداد قوي وإرادة شديدة والوقت ضيق والوقت ضيق في وسط هذه الأجواء كان حفر الخندق يا ترى هل هناك شركات حفر متقدمة مع البولدرات والحفارات ورافعات الأثقال؟ طيب هم يحفرون في الصحراء يقابلون الصخور والتلال والرمال الثقيلة ومع ذلك هم يحفرون ما هي أدوات الحفر؟ الأيدي والمساح. يا إله الأيدي يحفرون بيده والمساح ليس هناك ألات الحفر هذه هي أدواتهم ولذلك اشترك المسلمون جميعا في الحفر وكانوا أكثر من ألف وقيل كانوا قريبا من ثلاثة ألاف إذا هناك ألف أو ثلاثة ألاف يشتركون في حفر الخندق الخندق ماذا كان خاله الخندق كان طوله خمسة آلات ذراع خمس ثلاث ذراع أي ما يقرب من ثلاثة كيلو ربع ثلاثة كيلو ربع تطول خندق ثلاثة كيلو ربع يعني من هنا مثلا لغاية مثلا إيه ويش من هنا لغاية ويش أو أبعد ثلاثة كيلو ربع يحر هذه المساة طب ده هو الطول العمق سبعة أذرع سبعة أذرع إلى عشرة أذرع يعني حوالي ما يقرب من 2 متر إلى 2 متر إلى 3 متر العمق إلى 3 متر طيب العرض 7 أذرع حوالي ما يقرب من 4 أمتار من 3 4 أمتار الطول 3 كدو ربع العمق حوالي 3 العرض حوالي أربعة متار رتب النبي عليه الصلاة والسلام جيشا وهناك روايات أن الحفر السمر قريبا من شهر وهناك من قال اكثر من أسبوعين واشترك النبي عليه الصلاة والسلام في الحفر وكان ينقل التراب عليه الصلاة والسلام وكان يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع من شدة الجوع وكان الجو بالليل شديد البرودة شديد البرودة وبالنهار شديد الحرارة إذا بالليل قر وبالنهار قيض قيض شديد الحرارة وبالليل شديد البرودة وهم في كرب وضنك ومجاعة وخوف هناك حادثه بسيطة جابر بن عبد الله نظر للنبي صلى الله عليه وسلم بابه وامي وجله يربط الحجر على بطنه من شده الجوع لم ياكل شيئا منذ ليلتين أو اكثر وكان الصحابه لا يتركون العمل إلا بالاستئذان فاستاذن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتي داره فاذن له ذهب الى زوجته هل عندك من طعام فإني رأيت الجهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ليس عندنا إلا عنز عنزة أي معزة صغير، وشيء قليل من إهالة سنخة الإهالة السنخة اللي هو الشعير الذي تغير بسبب رطوبة وتغير الجو فقال اذبحي هذا العناق واجعليه في البرمه وأطحني هذا الشعير فاني داع النبي عليه الصلاه والسلام ونافر مع العناق فيه ايه كيلو من لحمة مثلا اثنين كيلو لحمة تكفي في ثلاثة أربعة ذهب جابر إلى الرسول صلى الله ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطعام ومعه نافر نفر ثلاثة أربعة معه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر ما عندك قال عندي كذا وكذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله طعام كثير مبارك، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إنا خاكم جابرا قد دعاكم إلى طعام فلبوه إذا لتنبدل كلهم هيروخهم يكلهم عن دجاج يكلوا إيه من هذا العناق البسيط ومن هذه الأقراص اليسيرة من الشعير فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ شيئا من الخبز ويجعل عليه شيئا من اللح الى الصحابي فيأكل حتى أكل الصحابة جميعا وفضلت فضله فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر أطعمها أهلك وجيرانك يعني كل الججدة كله أكل كل الججدة كله أكل من المعزة الصغيرة ومن الشعير وفضلت كمان بقية فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر أطعمها أهلك وجيرانك. هذا كله في غزوة الخندق لم يأتي الجيش بعد لم يأتي الجيش بعد هنا قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم الناس بيقولوا ايه يبشركم بفتح بلاد كسرى وقيصر وأن تتوجوا بثيجانه وتتسوروا بأساوره وأنتم في هذا الكرب والخوف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بالفتوع ويخبرهم بما ادخره له ربهم سبحانه من النصر والفتح المبين فكان المنافقون والذين في قلوبهم مرض. يتهكمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ان بعض المنافقين ارادوا ان يثبطوا المؤمنين قائلين يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا تعملوا ايه تعملوا ايه خندق كيف تعملوا ده ان تتدرم على القوات الدوليه في غير القوات الدوليه تتدرج عليها فانتم خايفين، تنتم مذعورين كنتم ضعفاء فقراء في مجاعة تستطيعون الوقوف أمام هذا الجيش الهادر لا يمكن لكم ذلك ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا النبي عليه الصلاة والسلام كانت الجبال تحيط بالجانب الشرقي والغربي من المدينة وكان يهود بني قريضة في اسفل المدينة في جنوب المدينة إذا المكان المحتمل أن يأتي منه الجيش متعدد الجنسيات هو جهة الشمال ولذلك تم حفر الجيش شمال المدينة هناك جبل سلع أسند النبي عليه الصلاة والسلام صحابته ظهورهم إلى سلع وجعل وجههم تلقاء الخندق إذا هذه هي صورة أو طبيعة الميدان الميدان هناك جبل من جهة الشرق وآخر من جهة الغرب جبال عالية جدا من جهة الغرب جبل سلع الصحابة يحمون ظهورهم بالجبل وجوههم متوجها ناحية ناحية ماذا ناحية الخندق وجنوب المدينة جنوب المدينة هناك حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام من من يهود بني قريظة من الحلفاء النبي عليه الصلاة والسلام إذ الذين ألبوا الأحزاب ليسوا من بني قريظة إنما هم من بني النضير ناس مش بني وقريبه طيب اذا هذا حل المنافقون المنافقون تركوا مواقعهم في الجيش واستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بيوتنا عوره احنا خيفين ان حد يهجم على بيوتنا وفيها النساء والاولاد ما ينفعش نسيب اولادنا ونسائنا كده لابد نحميهم وبيوتهم ليست بعوره وإنما يريدون الفرار. أما ما يحكى بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النساء والذرية في حصن وكان في هذا الحصن حسان بن ثابت فطاف يهودي بحصن فقالت النساء لحسان انزل فاقتل ذلك اليهودي فقال لا قبل لي به ولا أريد قتله فنزلت صفية عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت معها عمودا فقتلت ثم قالت لحسان انزل انزل فخذ سلبه فقال لا حاجة لي بسلبه فهذه قصة لا تصح وهي مروية بغير إسناد ومعاذ الله أن يكون حسان ابن ثابت هذا الصحابي الجليل خوارا ضعيف القلب بهذه الصورة ولو كان ضعيفا جبانا لهجاه المشركون أليس كذلك حسان بثمت شاعر وكان يهجو المشركين بيشتم المشركين ويهجوهم يهجوهم وله قصيدة مهموزة قصيدة في قمة الروعة في قمة الروعة وهو الذي قال تذمون محمدا تذمون محمدا وليس به عيب ومدح النبي عليه الصلاه والسلام بقصائد كثيرة فلو كان حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه خوارا أو جبانا أو ضعيفا لهجه المشركون ولم يثبت ذلك أبدا فاتهام حسان بالجبن والخور هذا أمر لا يصح وينبغي عندما تقرأ هذا الخبر في كتب التراجم او كتب السير ينبغي ان تضرب عليه صفحات لانه لا يصح عن راوية ثبت في هذا الباب وصل المشركون من الجهة الشمالية بالفعل وتقدم المشركون صوب المدينة يمنون انفسهم والهزيمه المروعة التي تقسم ظهر المسلمين وأول من تقدم نحو المدينة القوات المدرعة وهي قوات الخيل القوات المدرعة اللي هي قوات الخيل فالخيل قديما تساوي الآن المدرعات فالمدرعات بتتقدم ثم بعد ذلك القوات البرية لا يمكن أبدا أن يتقدم أن يتقدم المشاه قبل المجنزرات المجنزرات الأول وبعدين وراها مين؟ المشاه كذلك قديما الخيل وبعد الخيل المشاه الخيل بتجري بتجري, بتجري وفجأة وجدوا أمامهم الهول ما لم يكن يتصورونه وجدوا ماذا؟ الخندق ما هذا ما هذا طبعا الخيل سريعا وفرسانها الغيظ يأكلهم يجرون هنا وهناك ثلاثة كيلو ربع ريحين جاري يريدون أي ثغرة يجد أن الخندق كله عميق ومتسع يحاول بعضهم أن ينزل فلا يستطيع الصحابه عندما حفروا الخندق لم يجعلوه ماذا ممهودا وإنما جعلوها كذا اللي ينزل ينزل حاول بعض المشركين أن يرموا فيه جلودا ليجعلوا فيه مخاضا ليتجاوزوه وهنا أمطر المسلمون لماذا بالسهام والنبل اللي فقر عدل يويله سهام على طول فيرتدون بعد شوية هجمة ثانية تفشل هجمة ثالثة رابعة خمسة ستة هجمات متواصلة وعند إذ وسط القوات البرية إذا قوات المدرعات فشلت في مجاوزة هذا المكان على محاولات كثيرة وفشل كل هذه المحاولات وعند إذ وصلت القوات البرية ناصبت الخيام ونزلت الرحل والجمال نزلت ولابد بايعادوا شوي سرياح ياكلوا ويشربوا ويبسطوا وما إلى ذلك وتم استطلاع الأمر فوجدوا الخندق. فوجدوا الخندق وعند إذ بدوا يفكرون في كيفية الحل فوجدوا أن الحل إنما يأتيهم من جهة من؟ من جهة يهود بني قريظه دول تبعنا فهم كفار زينا فهم اخوتهم سلام ابن أبي الحقيق وخيي بن اخطب وهم من زعماء اليهود هم الذين أتوا إلينا خير قال له ما أخطب لهم ما يهمكمش أنا فأذهب إلى بني قريضة واحاول أن أقنعهم أن يكونوا معنا في قتال محمد وعندئذ تنكشف الجبهة الجنوبية ولا باس إن الجيش الوثني والأحزاب الوثنية الأممية تعمل حركة التفاف حول المدينة ويكون اختراق المدينة من الجهة الجنوبية بدل من الجهة الشمالية نصور مع المسألة وبالفعل حصلت مناوشات بين القوات البرية الإسلامية والقوات يو إن الجاهلية متعددة الجنسيات وقتل في هذه المناوشات من المشركين أربعة ومن المسلمين ثمانية هذا يدل على ان المشركين كان عندهم إرادة وإصرار شديد على مجاوزة الخندق والمسلمون مستميتون في الدفاع عن المدينة فقتل من المسلمين قتل منهم ثمانية وقتل من المشركين أربعة بدأت المفاوضات بين القوات متعددة الجنسيات في جولات بكوكية يمثلهم فيها اليهودي الخبيث حيي بن اخطب وبين يهود بني قريضة ألوح نخي ان انتو تمشوا متسبونه خير اخرجه لهم عيد زي الكلام ده ساكون معكم وقال لهم عشان تضمنوا ان المساله بجد ساكون معكم في حصنكم فان ظهرنا على محمد كان الخير لنا جميعا وان ظفر علينا كنت معكم فيما اصابكم حاول يهود بني قريضه الثبات على عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تم اغراؤهم وتم استنزالهم حتى نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يستطيع الأمر المنافقون وظيفتهم أنهم ينفثون كل بذرة تؤدي إلى الشقاق جاءت معلومات للمنافقين كما واصلت هذه المعلومات إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يهود بني خريضة نقضوا العهد الثقة للعسكري كله جاءت الشمال والمنطقة الجنوبية خالية إلا من النساء والذريه والعجائز فلما اليهود ينقضوا العهد دي قرب شديد يقع على من إخواني يقع على المسلمين وارسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة وأمرهم أن يستوثقوا الخبر فإن وجدوه صحيحا فليلحنوا إليه لحنا وبالفعل قالوا عضل والقارة دي معناه إيه الخيانة العظمى عضل والقارة فكريني يا إخواني حادثت بإجراء معنا لما أتت قبائل عضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم من بني الحيان ألوح نعوزين نسلم وأن لنا بعض الصحابة يعلمون القرآن وإسلام أرسلوهم سبعين فقتلوهم فكانوا أهل غدر وخيانة فلما الصحابة استطلعوا حال بني القريضة وجدوهم قد نقضوا العهد قالوا عضل والقرة يعني خيانة كخيانتهم وجرم كجرمهم عند عندئذ فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود ونزل الكرب بالمسلمين وصور الله تبارك وتعالى ذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذكروا نعمه الله عليكم امتي في حادثه الاحزاب اذ جاءتكم جنود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 خيفين وبلغت القلوب الحنجر الإنسان قلب بدوء ومن شدة الداء بيشعر إن قلبه ده عند الحنجر وتظنون بالله ظنونا أي المؤمنون يظنون الظن الحسن بربهم ورسوله والمنافقون والذين في قلوبهم مرض يظنون الظن السيء وتظنون بالله ظنونا هنالك في ذلك المقام ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ايه اللحص الذي حدث مكثوا ليالي المشركون يربطون خيامهم المناوشات بين القوات البرية محاولات الخيل لدخول الخندق واجتيازه التراشق بالنبل والسهام وهناك سقوط القتل القلائم أربعة من المشركين وثمانية من المسلمين وكان من شدة الخوف أن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في الصحيح هو حديث خذيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة مين اللي يروح مع أسر الكفار دول يشوف لي أخبرهم ويكون معايا في الجنة لم يقم أحد يا إله دول الصحاب دلال على ماذا اخواني شدة الخوف شدة الجوع شدة الضعف ضعف وخوف وجوع سبحان الله يقولها النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية من يأتيني بخبر القوم يكون معك الجنة لم يقم أحد في الثالثه قال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة فقمت ولم أجد بدا إذ سماني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم قال أم يا حذيفة خلاص إذا قمت آئم بترعش من شدة البرد ومن شدة الجوع ومن شدة الخوف يبقى برد وخوف وجوع ثلاثة برد وخوف وجوع قال فمشيت كأنما أمشي في حمام أصابه الدفن. اول أول منفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصابه دفن قال له صلى الله عليه وسلم اذهب فأتني بخبرهم ولا تذاعرهم علي ما تعملش مشاكل وهذا الخبر فيه فوائد عظيمه جدا فيه الامتثال الامتثال اللي هو الطاعه المطلقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم روح هات لي ولا تذاعرهم عليه سمعا وطاعته يا رسول الله اثنين بركة السمع والطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف البركه كان بيترجف من شده الخوف والجوع والبرد اول ما بدا في تنفيذ الامر اللي حصل كانما يمشي فيه حمام دف نشاط حيويه حركه بركه طاعه النبي عليه الصلاه والسلام قال الله وان تطيعوا تهتدوا وإن تطيعوا رسولنا تهتدوا طيب الامر الذي بعد ذلك انطلق حذيفه حتى اتى خيامه فوجد ابا سفيان من أبو سفيان ده تشورتكوف القائد العام لقوات التحالف الامميه الشركية الكفرية التي جعلت معادات الإسلام هو شغلها الشاف اليهود لكن ده كان قرشيا أبو سفيان القائد الأعلى كل الناس كلها تحت قياد طبعا ده عقليه عسكرية جبار وذا هي من دواه العرب ولذلك تم اختيار أبو سفيان رجل رزين ورصين ورزين ولا يركب أحمقة عقله واحنا عارفين إيه اللي فين في غزّة البدر لما فرت ما كانش يمشي خطوة إلا ما يبعت الأول إلى عوم الجواسيس فمرة العوم الجواسيس قالوله إحنا تلقينا نوى في بعض بتاع بعير مخلفات بعير قال لهم هاتوا كده مسكها رح فارك على الأهل إن فيه نوى يثرب الله فمعنى ذلك إنهم هم يطلعوا جايين حتنة ففر بقافلة وعير قريش أبو سفيان ده اللي خدهم برضك في أحد الذي خادهم في احد هذا أبو سفيان انت رجل بقى دهي من الدواهي ورجل قائد عسكري فز تعال يا أبا سفيان وهو من قبيل البني أمية إحدى القبيل الكبرى في قريش كانت إليه قادة العم وجد حليفة بن اليمان أبا سفيان يصلي, يصلي ظهره بالنار مولع نار وحاط الظهر أوراي بن النار بيداف ظهر عشان ما يجلوش روماتيزم ولا حاجة خايف على هذا عاظه فقال حذيفه فوضعت سهمي في كبد قوس والله لو اردت ان اقتله لقتلته لو عاوز اقتله اكلته ولكني تذكرت قول النبي عليه الصلاه والسلام إيه ولا تذاعرهم علي فقول النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه ولا تذعرهم عليه كان ردا حذيفة أن يقوم بقتل ابي سفيان ومما لا شك فيه أن قتل قائد الكفار مصلحة عظيمة ولكن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم مصلحته أعظم وأعظم ولذلك ينبغي على الناس في مسألة المصالح والمفاسد الا ينظروا إلى الأمر باعتباره مصلحة ومفسده ولكن ينظروا إلى الأمر باعتبار المصلحة والمصلحة واعتبار المفسدة والمفسدة فإن البصر بالمصالح إذا تزاحمت والمفاسد إذا تزاحمت أولى وأولى من البصر في مسألة المصالح والمفاست يعني يمكن أن تميز بين المصلحة والمفسدة ولكن قد يعسر عليك أن تميز بين مصلحة وأخرى أو بين مفسدة وأخرى ولذلك قال أهل العلم وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد إذا ليس قتل القائد العام فيه المصلحه فالان المصلحه الاعظم وان الفعل الاسد الارشد انما هو امتثال امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولذلك نجد ان ابا سفيان هذا يسلم في عام الفتح ويحسن إسلام سبحان الله وله موقف مشهود في غزة حنين عندما قال بعض من أسلم قريبا لما انهزم المسلمين في حنين قال بعضهم ظهر سحر محمد ظهر سحر محمد فعنف أبو سفيان قائل هذا ونهر وقال لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من ربيعه يعني بيقول له إيه لا فلو محمد ينتصر حتى لو ساحر أحسن إلي من, من هذا الرجل يعني لو محمد حتى لو ساحر أحب إلي من أهل هوازم وثقيف والطائف كان له موقف مشهود في غزوة حنيب وكان له مواقف طيبة هو وأولاده بعد ذلك ان شاء الله سنمر على ذلك في حينه فنسأل الله تبارك وتعالى التيسير ما الذي حدث أتت ريح عظيمة جدا قلعت خيامهم وقلبت قدورهم وأطفأت نيرانهم حتى تزايلوا فيما بينهم وتدابروا وكان الشقاق بينهم عظيمه يعني لما حاصت الظلمة والريح الشديدة كل طائفة منهم خافت خافت إن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يهجم عليهم في هذه الحال يهجم عليهم وهم في هذه الحال لأن من التكتيك العسكري هو إرباك الخصم التكتيك العسكري إرباك الخصم الخصم عندما يرتبك تستطيع بسهولة أن تقضي عليه تستطيع بسهولة أن تقضي عليه فعندما طفئت النيران خلاص مسألة التمييز والإعداد والصف والتجهيز ستكون مفتقدة طيب عندما تقلب الخدور ما فيش هناك اكل يا مسألة الطعام والإمداد غير موجودة عندما تقتنع الخيام إذا مسألة المأوى والسكن غير موجوده إذا في العراق والدنيا بردشت جدا وهم لا يحاربون في أرضهم وإنما يحاربون فين في الجهة الشمالية من المدينة حيث الساحل الممتد وحيث هم في مرمى نبل المسلمين وسهامهم. فما الذي يمنع أن يأتي محمد بأصحابه بالرماح في شدة ظلمة فيميلون عليهم ميلة واحدة أبو سفيان رجل عسكري فكر بسرعة قال إن الجيش ليس في وضع عسكري يسمح له بالبقاء فقال يا أيها الناس إني مرتحل فارتحلوا فارتحل الناس جميعا عندما أتى الصباح نظر المسلمون لم يجدوا أحدا أمامهم لقد خرج المشركون بقواتهم وعددهم وعدتهم بدون أي جهد يذكر بدون أي مقدمات ورجع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى بيوتهم ودخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته وكان لابسا خوذته ومغفاه وسلاحه لسا النبي صلى الله عليه وسلم بيخلع السلاح أته جبريل وقال لا تخلع سلاحك فإن الملائكة لم تخلع أسلحتها بعد ومره جبريل أن يذهب لقتال بني قريظه كيف تحرك النبي عليه الصلاة والسلام وكيف نازل بني قريضة وكيف كانت الدائرة عليهم نجعل ذلك في الدرس القادم والله الموفق